وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَوَيْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَحَنَنَّا لَهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَارِثَ الْأَرْضِ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ فَرَزَقْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأَنشَأْنَا مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ وَجَعَلْنَا إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَا رَبَّكَ وَكِيلًا رَّبُّهُمُ الَّذِي يُسَيِّرُ الْفُلْكَ فِي <تصفيق> الْبَحْرِ لِتَجْرِيَ عَلَى أَمْرِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا وَإِذَا مَسَّ الضُّرُّهُمْ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَايُؤُدُكُمْ فِي طَاقَةِ النَّخَافِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِي أَنْفُسِنَا ذَنبًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِبَائِنَةٍ أَنْفُسَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا الْآخِرَةَ مَأْوَى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا ویا و این دل دخول نخمله و نه ولی آن دل بدنک نقدی بدرک نه یکشینان قلیل اگر ثم قناد ضیع فر عیاد مرضیع فر ممابته ملا تجلد علینا رضیا و این تجلد است میزدنا کمینال ارضی و خنجر کمیندا و نَتِلَا تَقِيلا اقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ إِذْ تَهَجَّدُ لَهُ الْعَابِدُونَ رَبِّكَ فَاغْفِرْ لِي وَأَكْرِمْنِي فِي مَأْمَرِ السَّقِيمِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ سَدِيمٍ وَاجْعَل We the والليل اجتمعت الإنس والجين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأمر بمثله ولو كان بعضون لبعض من ظهيرا ونقد شرفنا للناس في هذا القرآن في كل مثل هذا أكثر الناس لا كورا وقالوا لن نرد لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبورا أو تكون لك جنة من نخيم وعنبه بالله والملائفة قبيلا أو يكون لك بيت من سور أو لقاء السماء ونوم من برقيك حتى تنسل علينا كتاب نقرأ قل سبحان ربه أبو الله الذین هود من قبلی دا یب داعیم یخدمون لِالْأَرْضَ لِسُجَدَبَ وَيَقُولُونَ <تصفيق> سُوَحَانَ رَبِّنَا إِنَّهُ رَبِّنَا لما كنتم تظنون ان يقولون لا نفسك على و ايقاهم وهم ذات به هر نفس ما وی نو آن روحی که ذکر يَجُورُ عَلَى قُلُوبِكُمْ فَتَنَّى لَا يَفْقَهُ وَفِيهِ